122. وإذا البحار سجرت 123. وإذا النفوس زوجت 124. وإذا الموؤودة سئلت 125. بأي ذنب قتلت 126. وإذا الصحف نشرت 127. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت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 in illa Allah zegel voor de wereld, iemand ولقد الله من دون